علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو ب ل ف ق لعلى ثم دنا فتدلى فكان قعد قوسين أ و د ن ا ف أ و ح ى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 إ ذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه ا ل ك ب ر ى أ ف ر أ ي ت م اللات والعزى ومناه ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى أ ل ك موسوعه الذَّكَرُ النابلسي ك ا ق ع ل و م ا ل ا س ل ا م ي إلا إ ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى ل ا ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله لا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 الله م ن يشاء و ي ر ض ى إن النابلسي ذ ي ل يؤمنون ل ي س م و ن ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة لنفا وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا فاعرض عمن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 ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم و اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو أ ع ل م بمن اتقى أ ف ر ا ي ت الذي تولى واعطى قليلا و أ ك د ى عنده علم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 إلا م ا س ع ى و أ ن س ع ي ه س ا ل ن ا ب ثم ي ج ز ا ا ه ل ج ز ا ء ل و م ا ل ى ربك ا ل م ن ت ه ى وأن وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من ن ط ف ة اذا تمنى وان عليه نشاه الاخرى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا لولا وثمودا فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوا هم اظلم و أ ق ع ى والموت فكت أ ه و ى